يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا وَلا شَرَابًا إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَوْفَاقًا إِن هم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا بها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ